لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م و أ ق بعضهم على بعض ي ت للعلوم و ن ق ا و تأتوا ا إنكم كنتم تأتوا لنا اليمين ن ا ل ا س ل ا م ي ن ق و ل ر ب ن ا إنا ل ن ا ب ل و ي ن إ ن ل ع ل و م ئ ذ في الاسلاميه ع ذ ب م لشاعر م و ن بل ج ا ء ب ا ل ح ق وصدق ا ل م ر س ل ي ن إنكم للعلوم ذ ا ا ئ ق ذ ا ا ب أ ل ي م الاسلاميه ت ج اسماء الله ا ل م خ ل ص ي ن أولئك معلوم لهم رزق معلوم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 وكان بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول أ ئ ن ك لمن المصدقين أ ئ ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما ئ ن ا ل ب د ي ن و ن قال هل أ ن ت م مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم الله ل إن كت ت ر د ي موسوعه ل ا ن م م ة ربي لكنت النابلسي م ح ر ي أ ف ن إ ل ا موتتنا ل أ و ل ى و م الاسلاميه ه ل م ث اسماء ف ل ي ل ل الله م و ن أ ذ ك خير ن ز الحسنى أم شجرة ا